ا ل موسوعه ا ل ه ن ا ب ل ه الله, أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد ر س و ل ا ل ل ه حي ع ل ى ا ل ص ل ا ة حي ع ل ى ا ل ف ل ا ح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 والذين ي ق و ل و ن ر ب ن ا اصرف ع ن ا ع ذ ا ب جهنم إن ع ذ ا ب ه ا ك ا ن غ ر ا م إ ن ه ا ساعة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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما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 فانه يتوب إ ل ى الله متابعي الله ر ب اكبر ل الله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 فقد كذبتم فسوف يكون لزمان ا الله أ ك ب ر